فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور مخنفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعده فإن صفات الله تبارك وتعالى فانقسموا إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والصفات السلبية المنفية هي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى الذاتية وفعلية الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات وهي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها وهي معنوية كالحياة والعلم والقدرة وخبرية كاليدين والوجه والعينين يعني ما هو أبعاد لنا وهذا لا يعلم إلا بالخبر من الوحي المعصوم لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن له وجها وان له عينين وان له يدين سبحانه وتعالى ما كان العقل يمكن أن يتوصل إلى إثبات ذلك من الصفات لله تبارك وتعالى فهذه صفات خبرية الصفات المعنوية كالحياة والعلم والقدر وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل وهي قسماً صفات لها سبب معلوم كالضحك والغضب والرضا وصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إذا هذا هو تقسيم صفات الرب جل وعلا صفات الله تبارك وتعالى فبوتيئة اثبتها الله تبارك تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسلبية نفاه الله تبارك تعالى عن نفسه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفات التي اثبتها الله لنفسه اما ذاتية واما فعلي الصفات الذاتية لا تفك عن الذات التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى موصوفا بها أبدا لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات وهذه معنوية وخبرية المعنوية كالحياة والقدرة والعلم والإرادة وأما الخبرية فكالوجه واليدين والعينين وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشي فكل صفة تعلقت بالمشيئة بمعنى أنه إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها فهي صفة فعلية الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة منها ما هو معلوم السبب كالضحك والغضب والرضا ومنها ما هو غير معلوم السبب كالنزول النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الميل ذاتر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة الاستواء على العرش، وذكر التي ذكرها الله رب العالمين في القرآن العظيم تثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية هذه من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى استواء الله تبارك وتعالى على العرش هو الاعتقاد الجازم. بأن الله تبارك وتعالى فوق السماوات مستوٍ على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته علي على خلقه بائر منهم محيط بكل شيء. فمعنى استواء الله تبارك وتعالى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى فوق السماوات مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. علي على خلقه بائن منه يعني ليس بداخل في شيء من خلقه وليس شيء من خلقه بداخل فيه بائن من خلقه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبوت استواء الله على عرشه وأنه في سبعة مواضع من القرآن العظيم في سبعة مواضع من القرآن العظيم ذكر الله رب العالمين أنه مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع أي ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. كل هذه الآيات ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد هو استوى على العرش فهذا نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر أبدا هذا نص في معناه الحقيقي ولم يرد مطلقا في أي موضع من المواضع أن استوى بمعنى استوى حتى تحمل الآيات التي ورد فيها الاستواء على معنى الاستيلاء لم يرد ذلك مطلقا وإنما في سبع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ورد بلفظ واحد استوى على العرش استوى على العرش وهذا نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر قال الله تبارك وتعالى في الموضع الأول في سورة الأعراف إنا ردكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسافرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين في هذه الآية فائدة وهي هل هنان كفارق بين الخلق والأمر؟ ما الفرق بين الخلق والأمر؟ قال الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر فبارك الله رب العالمين فما الفرق بين الخلق والأمر الخلق تنشأ عنه المخلوقات والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع ويمتنع أنهما شيء واحد يعني لا يجوز أن يقال إن الخلق والأمر شيء واحد لأن الله تبارك وتعالى صرح. ها هنا أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر وذلك بعد أن أخبر أنه تبارك وتعالى خلقها إن ربكم, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض فصرح بخلق السماوات والأرض ثم قال جلت قدرته يغش الليل النهار يطلبه حكيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فأخبر الله رب العالمين أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وذلك بعد أن أخبر أنه خلقه فخلقها ثم سخرها بأمره، فخلقها ثم سخرها بأمره، ففارق بين الخلق والأمر وليس شيئا واحدا، بل يمتلئ أن يكون شيئا واحدا. قال الله جل تقدره ألا له الخلق والأمر الخلق تنشع عنه المفلوقات والأمر تنشع عنه المأمورات والشرائع ولا يجوز أن يكون شيئا واحدا لماذا لأنه في هذه الآية صرح الله رب العالمين أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بعد أن ذكر أنه خلقها فخلقها ثم سخرها بأمر فالخلق تنشع عنه المخلوقات والأمر تنشع عنه المأمورات والشرائع هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله أي هو خالقكم ومربيكم بنعمته الذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده إن ربكم الله الله لفظ الجلالة خبر إن, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه من الاحكام والإتقان يراه كل أحد ويقر به كل من آتاه الله رب العالمين عقلا في ستة أيام ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا فكذلك النكرة إذا ذكرت فإنها تحمل على ما هو المعروف فإذا طال إنسان فيه ستة أيام أهي أيام من أيام الله كل يوم كألف سنة مما تعدون أم هي كأيامنا وردتها هنا منكرة في ستة أيام فهذه الأيام مدتها كأيامنا التي نعرف لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا والمعروف لنا أيامنا فإذا في ستة أيام كأيامنا التي نعرف أول هذه الأيام هو يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء كما فصل الله ذلك في سورة فصلة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين ودعل فيها رواسة من فوقها وضارك فيها وقدر فيها أطواتها في أربعة أيام سواء للسائلين فيقول بعض من ينظر إلى ظاهر اللفظ يقول وجعل فيها رواسع من فوقها وضارك فيها وقدر فيها أطواتها في أربعة أيام سواء للسائلين إذن فالأرض أخذت ستة أيام أخذت يومين ذَكَرَهُمُ الله رب العالمين في أول الآية قُلْ أئنكم لتغفرون بِالَّذِي خلق الأرض في يومين؟ ثم ذكر الله رب العالمين ودعل فيها رواسل من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم ساء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيها طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين فقضاهن سرع سماوات في يومين فتصير المسألة هكذا على هذا الحساب الظاهر ثمانية أيام ليس كذلك قل أئنكم لتدفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا هذا استفهام استنكار للتوبيخ قل أئنكم لتدفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين فالاستفهام هنا استفهام استنكار للتوبيل خلق الأرض الكثيفة في يومين قل أئمكم لتغفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلق الأرض الكثيفة في يومين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي خلق ما في الأرض وقدر الأقوات في يومين فهما مع اليومين الأولين أربعة أيام رد الآخرة على الأول في الذكر فقوله تبارك تعالى وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يعني في يومين مع اليومين الأولين فهذه أربعة أيام فرد الآخرة على الأول في الذكر فصارت أربعة أيام خلق فيها الأرض وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فهذه أربعة أيام خلق الأرض في يومين وخلق الجبال والمباركة في الأرض مع تقدير الأقوات في يومين فهذه أربعة أيام سواء للسائلين فرد الآخر على الأول وخلق السماوات في يومين فهذه ستة أيام كما قال الله رب العالمين في الآية التي معنى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض فلا يضربن أحد كتاب الله رب العالمين بعضه ببعض ولا يفعل ذلك إلا من جهل فآيات قصلت تدل على أن الأرض قد خلقت الأرض الكثيفة خلقت في يومين وقدر الله رب العالمين فيها الأقوات وبارك فيها وجعل فيها الرواسية الجبال الشامخات في يومين فصارت هذه الأيام التي تتعلق بالأرض أربعة أيام ثم ذكر الله رب العالمين أنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض فقال لها والأرض لما كان هذا التخصيص فقال لها هذا التخصيص كما ترى للسماء فيوهم الاختصاص لما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص عطف عليه بقوله والأرض لأنه لما خصصها بقوله فقال لها فهذا يوهم الاختصاص أن القول إنما توجه للسماء وحدها ولم يتوجه للأرض فلما كان هذا التخصيص مهما للاختصاص عطف عليه بقوله وللأرض اتيا طوعا أو كرها أي انقادا لأمر طائعتين أو مكرهتين قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع أن في قدرة الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق كله في لحظة واحدة بل في أقل من ذلك ولكن كما أنه سبحانه وتعالى قدير فهو سبحانه وتعالى حكيم فخلق السماوات والأرض في ستة أيام يأتي أمر آخر هنا لأن ظاهر الآية في فصلة يتعارض مع ما ذكر الله رب العالمين في النازعات ولا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله تبارك وتعالى قول الله رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا أو ترها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ظاهر الآيات عارض مع ما ذكر الله رب العالمين في النازعات والأرض بعد ذلك دحاه والأرض بعد ذلك دحاه فذكر ذلك بعد قوله عن السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمتها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحا. فهذا يوهم أن الله رب العالمين خلق السماوات قبل الأرض في النازعات في قوله والأرض بعد ذلك دحها بعد أن بطر خلق السماوات فيوهم أن هذا الترتيب كان على هذا النحو خلق السماوات ثم خلق الأرض مع أن الآيات التي فصلت أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات فيها وجعل فيها الرواسية الشامخات من فوقها وبارك فيها في يومين فصارت أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضى ظن سبع سماوات في يومين فهذا نصر في أن السماوات خلقت بعض الأرض وفي النازعات الظاهر يدل على أن الأرض خلقت بعد السماوات ليس كذلك لأن الله تبارك تعالى ذتر في القرآن والقرآن لا يتعارض أن خلق الأرض وخلق صورة الأرض بما عليها كما ذكر ربنا تبارك وتعالى متقدم على خلق السماوات فذكر الله تبارك وتعالى أن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات وأما دحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها فمتأخر على خلق السماوات ففي النازعات قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها فالذي تأخر هو الدحي أو الدحو تقريبا الدحي هو الذي تأخر عن خلق السماوات خلق الأرض متقدم على خلق السماوات فخلق الأرض وقدر فيها الأقوات وجعل فيها الرواسية الشامخات وضارك فيها ثم خلق الله رب العالمين السماوات فخلق الأرض على هذا النحو تقدم على خلق السماوات والذي تأخر عن خلق السماوات هو ما ذكره الله رب العالمين في النازعات فقال جلت قدرته بعد أن ذكر خلق السماوات أنتم أشد خلق الأم السماء بناها رفع سمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها ولم يطل خلقها وذلك كما ترى بإخراج النبات منها والمرعى أخرج منها ماءها ومرعى فهذا متأخر على فلق السماء فلا تعارض كما ترى الله رب العالمين خلق السماوات والأرض في ستة أيام أول هذه الأيام يوم الأحمد وآخرها يوم الجمعة والتفصيل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم على أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء وذك فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعات من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل هذا نص الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وهو أيضا في المسند عند الإمام أحمد الأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم استوى على العرش ثم للترتيب وسنحتاجها في تقرير الاستواء في مقابل المعطلة المؤولة الملاحدة الذين يقولون إنه لم يستوي على عرشه سبحانه وتعالى العرش هو السقف المحيط بالمخلوقات لا تعلموا مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أي شيء خلق هذا العرش لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها فأكبر المخلوقات الله تبارك وتعالى العرش أصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك يكون سريراً عظيماً فخماً لا له. في هذه الآية من صفات الله تبارك وتعالى عدة صفات ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ساق الآية لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش أهل الصنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماك استواء المخلوقين وللسواء معاني في لغة العرب هي استقر وعلى وارتفع وصعد فهذه هي معاني استوى استوى استقر على ارتفع صعد وهي استقر وقد على وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذا قد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيدان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمه في القرآن والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان ولكن استوى لها هذه المعاني استقر على وارتفع إن سألت ما معنى الاستواء عندهم معنى العلوم والاستقرار ورد عن السلف في تفسيره أربعة معان الأول على الثاني ارتفع الثالث صعدة الرابع استقر الاستواء في لغة العرب مطلق ومقيد المطلق هو ما لم يقيد بحرف. الاستواء في لغة العرب استواء مطلق واستواء مقيد المطلق هو الذي لم يقيد بحرف. فقوله تعالى ولما بلغ أشدّه واستوى لم يقيد بحرف معناه كمل وتم ولما بلغ أشدّه واستوى غير مقيد بحرف هذا استواء مطلق معناه هنا كمل وتم وأما الاستواء المقيد فهو ثلاثة أقسام مقيد بإله وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء ومعناه العلو والارتفاع بإجماع السال المقيد بإلى معناه العلو والارتفاع ثم استوى إلى السماء ومقيد بعلى فقوله تعالى لتستوى على ظهوره واستوت على الجود ومعناه العلو والارتفاع والاعتذال بإجماع أهل اللغة والأول بإجماع السلف الثاني معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة الثالث من الاستواء المقيد المقرون بواو المعية تقول استوى الماء والخشب ومعناه سواها استوى الماء والخشب أي مع الخشب. فهذي واو معية. فالاستواء مطلق ومقيد. المطلق الذي لا يقيد بحرف. ولما بلغ شده واستوى. وأما المقيد فثلاثة أقسام مقيد بإله ثم استوى إلى السماء. معناه العلو والارتفاع بإجماع السلف، وكذلك مقيد بعلا فقوله تعالى لتسو على ظهوره واستو على الجود معناه الارتفاع والاعتدال والعلو بإجماع أهل اللغة. الاستواء المقرون بالواو في مثل قوله استوى الماء والخشب يعني صار مع الخشب في مستوى واحد يعني سواها على وارتفع وصعد معناها واحد. وأما استقر فهو يختلف عنه الدليل في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلم من أنواع المستواء المقيد الثلاثة أن يكون مقيدا بالحرف على فإذا كانت كذلك فهي في تعطي هذه المعاني على حسب الاستقراء في استعمال اللغة العربية؟ في مواردها قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فإذا في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى على ارتفع صعبة بمعنى واحد أو قريب من قريب استقر تختلف عنه أما آل آم التعطيل فإنهم يقولون يقولون إن المراد بالاستواء لاستيلاء قالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى على العرش ثم استولى على العرش استدلوا لهذا التحريف بدليل موجب وبدليل سالب الدليل الموجب قالوا إننا نستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراط بشر هو ابن مروان استوى قالوا استولى على العراق ثم استوى بشر على العراق يعني استولى على العراق وقالوا هذا بيت من الرجل العربي ولا يمكن أن يكون المراد به استواء على العراق بمعنى أنه على على العراق أو صعد على العراق أو ارتفع على العراق وإنما استوى بمعنى استوى يعني إنه قد صار مستوليا عليه متحكما فيه وخاصة أن ذلك الوقت الذي قيل فيه هذا البيت من ذلك الرجل العربي كما يقولون لم يكن فيه طائرات يمكن أن يعلو بها على العراق فيقول إن استوى ها هنا بمعنى صعد أو ارتفع هذا هو الدليل الموجب عنده أما الدليل السلبي فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار لازم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش وهذا مستحيل والسحالة اللازمة تدل على استحالة الملزوم ولازم من ذلك أيضا هم يقولون هذا دليلهم السالب يقولون لازم من ذلك أيضا أن قلنا بقولكم يا أهل السنة من المثبتة أن يكون جسما لأن السواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسما ولازم أيضا أن يكون محدودا لأن المستوي على الشيء يكون محدودا إذا استويت على البعيد فأنت محدود في منطقة معينة وأنت محصور بها وعلى محدود أيضا وهو هذا البعيد وهذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع هي ماذا ترون في هذا الدليل السلبي. إذا الذين قالوا بالتأويل وقالوا استوى استووا لهم مسلكان. المسلك الأول هو الدليل للموت. ما هو وهذا هو البيت اليتيم الذي قال بعض أهل العلم إنه للأختل النصراني. فقالوا تأخذون العقيدة من الأختل النصراني؟ قد استوى بشه على العراق من غير سيف أو دم مهرات وسأتي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يعرف قائل هذا البيت أصلا لا يعرف من قال هذا البيت ولم يثبت له قائل ولم يثبت أنه استعمل استوى بمعنى استولى في لغة العرب عند من يحتج بكلامهم شعرا ونفرا لأنه عندنا فترة زمنية معينة عندها ينقطع الاحتجاج بقول القائلين في لغة العرب وأما قبلها فيمكن أن نستشهد بكلامهم وكلامهم مما يستشهد به في اللغة وأما ما بعد ذلك فلا يستشهد به في اللغة قد يكون للاستئناس لأن فلانا ليس ممن يستشهد بكلامه في لغة العرب سأفي هذا الكلام إن شاء الله تعالى هذا هو الدليل الموت الدليل السلبي عندهم أنهم يقولون تقولون استوى يعني على يعني صعيدة يعني ارتفع يعني استقر لو كان ذلك كذلك هم يقولون لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون محتاجا إلى العرش أن الذي يستوي على شيء هو يحتاج هذا الشيء من أجل أن يستوي عليه هذا كلامه بمعنى أنك لو أزلت هذا الذي استوي عليه لصقه هم دائماً وأبداً هؤلاء المعطلة يفرون من التجسيم والتشبيه والتمثيل الذي يتصورونه إلى التأويل والتعطيل فيجمعون بين السوئتين والحمد لله الذي عافاناً مما ابتنى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تبضيل فيقولون يلزم أيضاً أن يكون جسم لأن السواء شيء على شيء بمعنى علوي عليه يعني أنه جسم وأنه محدود وهذه الثلاثة الأشياء التي تنزم إذا قلنا بقولكم يا أهل السن هذا كلامه الرد عليهم من وجوه أولا هذا التفسير الذي فسروا به مخالف لتفسير السن الذي أجمع عليه فإذا قلت أنت إن السوى بمعنى علا بمعنى ارتفع بمعنى صعيد بمعنى استقار وهذا هو ما كان عند الصحابة إجماعا يقال من أين أتيت بالإجماع من أين أتيت بإجماع الصحابة هذه قاعدة من القواعد المهم الدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهر فإجماع الأصحاب بضد ما قاله المؤولة المعطل. ما دلت على أن الأصحاب قد أجمعوا على هذا أنه لم ينقل خلاف الظاهر عنهم فدل على أنهم مجمعون وهم أهل اللغة على ما دل عليه ظاهر الله فيه. هذه قاعدة مهمة جدا الدليل على إدماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا بما قال به المعطلة المؤولة وأنهم خالفوا الظاهر لم ينقل هذا ولو قالوه لنقل عنه ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا بل استوى استوى على ما يدل عليه الظاهر اللب فيثبتون المعنى ونفوضون الكيف ثانيا أن هذا مخالف لظاهر اللب لأن مادة الاستواء إذا تعدت بعلاء فهي بمعنى العلو والاستقرار هذا ظاهر اللب وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب، فهذا مخالف لظاهر اللفظ، ولا يشار إلى خلاف ظاهر اللفظ إلا بدليل، ولا دليل. فإذا خالفوا السلف في اجتماعهم، وخالفوا ظاهر اللفظ في دل عليه عربية وأيضا يلزم عليه لوازم واطلاع. يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه لأنه تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم تفيد الترتيب مع المهم فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله وهذا محام ويلزم أيضا أن الغالبة من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة ولا أحد يغالب الله أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب فالله عز وجل يغالب وأما استولى فالاستلاء لا يكون إلا من بعد مغالبة يعني ينازعه فيه أحد ثم يغلبه من بعد المغالبة والمناجعة ثم يستولي عليه من اللوازم الباطلة أيضا التي تلجم المعطلة المؤولة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لماذا لأنك إذا قل الرحمن على العرش استوى يعني استولى بمعنى أنه مستول على العرش فضع جل مستول أيضا على الجبال فهل هو مستول على الجبال وهو أيضا مستول على البحار وعلى القتاف وهو أيضا مستول على الأشجار فهل يكون أيضا مستويا عليها هذا مما يلزمه وهذه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان المنزو استدلالهم بالبيت الذي ذكروه وهو الدليل الموجب يقال لهم فيه أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك سبيله قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة يمكن ذلك ويقول إنه بيت مصنوع يعني مخترع موضوع لا يعرف في اللغة وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحتاج إلى صحة يعني لو أتى لنا بهذا الكلام الذي هو في هذا البيت من الشعر لو أتى به في كلام منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا له أين إسناك ولطالبناه بإثبات صحة فكيف إذا جاء به في كلام شعري؟ لا يعرف قائله فتأمل وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحتاج المحتج إلى بيان الصح فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقطعنا فيه أئمة اللغة هذا كلام متين جدا إذا أثلت لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن تجدوا إلى ذلك سبيل من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان يعني بعد أن أصابت العجمة الناس فصار اللسان أعدمية وصار الناس في الزمان الذي لا يحتج بكنامهم على العربية لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل لأن العربية بدأت تتغير حين تسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان ولذلك قولون آخر من يحتج بشعره في اللغة ابن هرمة وأما كل من أتى بعد هذا الزمان فإنه لا يحتج بكلامه ولا بشعره على العربي يقال لهم أيضا تفسيركم استوى بشر على العراق باستولى تفسير عضوظه القريمة لأنه من المتعذب أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ إلى تفسيره باستويه هذا من باب التنزل يعني من باب المجارة نجاريه سنجاريه ونقول لهم قلتم قد استوى بشر على العراق فاستوى بمعنى استوى نقول نعم القرينة فعلا نجريكم ونقول القرين فعلا تدل على أن استوى بشر على العراق يعني استولى عليه لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوي بشر على العراق جميعا يعني أن يصعد على العراق وأن يستوي عليه كما يستوي على الدابة مثلا فهنا قرينة تعضض ما ذهبتم إليه في هذا البيت نزله تنزلا ولكن في تفسير استواء بالستيلاء. ما القرينة ما القرينة التي عندكم هل الله تبارك وتعالى لا يصعد يعني لا يعلو وله صفة العلو سبحانه على عرشه بذاته فما عجز بشه ويعجز عن الصعود والارتفاع والاستقرار والعلو على العراق عندنا قرينة النبيسر لا يستطيع أن يستوي بمعنى يصعد أو يرتفع أو يعلو على العراق كما يعلو على الدابة لأنه لا يستطيع ذلك ولكن عندما نقول الرحمن على العرش استوى من قرينة هنا؟ لا قرينة فيقلهم من باب التنزل عندنا هذه القرينة وإلا فهنا جواب آخر الاستواء في البيت بمعنى العلو لأن العلو نوعان علو حسي استوائك مثلا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلب فيكون معنى استوى بشم على العراق بمعنى على علو غلبة وقهر على علو غلبة وقهر ويكون على حاله في اللغة من غير ما مصير إلى هذا التفسير تفسير استوى باستولى وأما قولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما فجوابه كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ولذلك القاعدة كما مر، هل لازم القول قول أم لا؟ الجواب في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لازم القول قول، في كلام الله وفي كلام الرسول لازم القول قول، لأن كلام الله تبارك وتعالى حق، وكذلك كلام الرسول. صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتأتى من لازم الحق إلا الحق وأما من يقولون بضب ذلك في كتاب الله فإنهم يقولون إنه يلزم من كلام الله الكفر لماذا؟ لأنه يلزم من كلام الله تبارك تعالى على زعم هؤلاء المؤولة أنه إذا قلنا الرحمن على العرش استوى يلزم عندهم أن استوى أنه جسم وأنه محتاج إلى العرش وأنه متحيز حال في بعض العرش أو في العرش كله وكل ذلك كفر فيقال سبحان الله هل يلجم من الأخذ بظاهر النص بظاهر القرآن الكفر من قال ذلك فقد قال كفر يعني الذي يقول أنه يلجم من كلام الله تبارك وتعالى الكفر فهو كافر لأنه لا يلجم من كلام الله رب العالمين وهو حق إلا الحق فكل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ومن لازم كلام رسول الله لماذا؟ لأنه يمكن أن يخترع لازما من عنده فيقول هذا لازم النص هذا لازم كلام الله هذا لازم كلام رسول الله ولا يكون لازم وإنما هذا وهم توهمه هو. لأنه قد يمنع أن يكون لازم، فإذا ثبت أنه لازم فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به. ثم نقول: ماذا تعنون بالجسم الممتلئ؟ يقولون يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسم. من قال إن هذا لازم؟ هذا كلامهم هم. وليس بلازم من كلام ربنا تبارك وتعالى في قوله الرحمن على العرش استوى فيقال ماذا تعنون بالجسم الممتنع إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف باللازم من الصفات مما هو لائق بها فقال باطل بلا خلاف يعني إذا قلتم ليس لله ذات تتصف بالصفات تليق به فهذا كلام باطل لأن لله ذات لا حقيقية متصفة بالصفات ليس كمثلها هذا وهذا يقر به كل أحد وإلا كان عاددا عدما بل إنه من أجل أن تجعل المخالف مقرا بما تصير إليه أنت وأنت من أهل السنة والجماعة بما تصير إليه من إثبات الصفات تقول لا القول في الصفات كالقول في الذات فكما تثبت أنت لله ذاتا هذا يثبته المؤول والمعطل لا ينفي الذات يثبت الذات فمن أجل أنت تلزمه تقول أنت القول في الصفات قل قول في الذات فكما تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت له صفات ليس كمثلها صفات فيقال له ماذا تقصد بالجسد أنه ليس له ذات سبحانه وتعالى هذا باطل لأن لله ذات حقيقية متصفة بالصفاء وأن له ودفا ويدا وعينا وقدما وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما يعني الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الله وليس بلازم من القول يعني لا يلزم من يقول أن الله عز وجل مستوى على العرش يعني عال عليه أنه جسم بهذا المعنى من أين أتيتم بأن هذا لازم هذا ليس بلازم وإنما هذا من اختراعكم أمك وأما قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا فجوابه أن تقول بالتفصيل ماذا تعنون بالحد إن أردتم أن يكون محدودا يعني أن يكون مباينا للخلق منفصلا عن الخلق كما تكون أرض لزيد وأرض اللي فهذه محدودة منفصلة عن هذه وهذه منفصلة عن هذه فالله عز وجل ليس بداخل في شيء من خلقه وليس شيء من خلقه بداخل فيه فماذا تريدون بالحد؟ تريدون هذا فهذا حق لا مريك فيه وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به فهذا بارد وليس بلازم عندما نقول إنه السوى على العرش بمعنى على على العرش ليس بلازم أن يكون محدودا فإن الله تعالى مستوى على العرش وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به في حال كونه مستويا عليه بل لا يمكن أن يكون العرش محيطا به لأن الله سبحانه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء والأرض جميعا طردته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين وأما قولهم يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش فنقول لا يلزم أن معنى كونه مستويا على العرش أنه فوق العرش لكنه علوم خاص وليس معناه أن العرش يقله أي يحمله أبدا فالعرش لا يقله والسماء لا تقله وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنى لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل وليس بلازم من الاستواء الحقيقي كاننا لسنا نقول إن معنى استوى على العرش يعني أن العرش يقله ويحمله حتى تلزمون بهذا اللازم الباطن فالعرش محمول العرش نفسه محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فالعرش نفسه محمول وليس بحامل لله رب العالمين بل ربك تبارك وتعالى يحمل العرش ويحمل حملة العرش سبحانه وتعالى والعرش تحمله الآن الملائكة لكنه ليس حاملا لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه وبهذا تبطل حجدهم السلبية كلهم يقولون إنه محتاج إلى الأرض لماذا؟ لأنه إن كان عاليا عليه فالعالي يحتاج السافر يقول سبحان الله هذه السماء عالية عن الأرض ولا تحتاجها هل تحتاج السماء الأرض في علوها؟ فليس بلازم أن يكون العالية محتاجا للسافل وسيأت إن شاء الله تعالى فخلاصة الكلام في رد ما ذهب إليه المعطلة المؤولة وخلاصة الرد عليهم من عدة أوجه الأول أن قولهم مخالف لظاهر النص وأن قولهم مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبا وأنه لم يرد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استوى والبيت الذي احتجه به على ذلك لا يتم به الاستدلال ورابعا أنه يلزم على كلامهم ومن كلامهم لوازم باطلا منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله ومنها أن كلمة استولى تعطي في الغالب معنى المغالبة فيلزم من كلامهم أن نستوى بمعنى استولى أن هناك مغالبا لله رب العالمين كان يغالبه على العرش فغلبه الله رب العالمين وهذا باطل وأنه يصح أن نقول على زعمهم أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير لأن استوى بمعنى استولى فهو استولى على هذه الأشياء فالله مستول على هذه الأشياء فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق استوى على ذلك الشيء لأنهما مترادفان على زعمكم فاستوى بمعنى استولى عندكم واستوى مرادفة لاستوى عندكم وحينئذ يمكن أن تقول إن الله تبارك وتعالى استوى على الجبال لأنه مستول عليه وعلى الأسجار والبحار والكفا فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل وهذا اللفظ استوى على العرش اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص بل اضطرد في الكتاب والسنة استوى ولم يذكر ولا مرة واحدة استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص على الشفة. وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأبهان لأفت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني فكما ترى لم ترد ولا مرة واحدة وكذلك اطردت يعني استوى على استوى بغير لام يعني هذه اللام التي أدخلها المؤولة المعطلة على استوى فصارت استولاء هي بعينها كنون التي أدخلها اليهود في قول الله تبارك وتعالى لهم قولوا حطة فقالوا حنطة فلا مهم كنون اليهود وكذلك اترضت دلالام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان يعني لو كان استوى بمعنى استولى في الأذهان لأتت بها يعني باللام في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني ثم أتى بثم ثم استوى على العرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض وثم تفيد الترتيب والمهنة فلو كان معنى الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض فتأخر الاستيلاء عليه إلى ما بعد خلق السماوات والأرض هذا باطل يرده كل ذي يقول الله جل على خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش كان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما أخر جدانته أحمد ومسلم في الصحيح والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هم يقولون استوى أي استولى على العرش يقول الله جل قدراته خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيقولون استولى على العرش بعد خلق السماوات والأرض والعرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذا معناه أن الاستيلاء على العرش على حسب ما يقولون فالتأخر خمسين ألف سنة إلى ما بعد خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة فلم يستولى عليك إلا بعد خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا يقوم به عقل يقول به من يقدر الله قدره سبحانه وتعالى هذا باطل وإذن فالعقل والفقرة يدفعان هذه الأوهام وما وقع القوم فيما وقعوا فيه إلا لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وطريق السلف والآئمة وساروا على غير سبيل فلما صنعوا ما صنعوا تردوا في تلك الهوة وإنما وقعوا في ذلك لأنهم في بداية الأمر ذهبت أبهانهم إلى أمور ظنوها من لوازم ما يثبته ظاهر النص فيقولون الرحمن على العرش استوى يب الله فوق أيديه فيقولون لو أثبتنا وأحضنا بظاهر النص فإننا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه ونثبت أن الله تبارك وتعالى مماثل للمخلوقات فيقال لهم من أين أتيتم بهذا يقولون يقول الله عز وجل ذلك ويدل عليه ظاهر النص يقال سبحان الله من قال إن ظاهر النص كفر فهو كاف من قال إن من اعتقد ظاهر النص فقد اعتقد الكفر فهو كاف لأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا الحق والله تبارك وتعالى ذكر ما ذكر من صفاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لإثبات الكمال له جلت قدرته وإنما وقع القوم فيما وقعوا فيه لأنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق ولو فرقوا بين الخالق والمخلوق لعلموا أن الصفة تكون على قدر الموصوف وما وقع فيما وقع فيه والفترة تدل على هذا ولذلك ذكر الشيخ الشارق رحمه الله قصة أبي المعالي الجوينين عفو الله عنه الذي كان يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش بل وينكر علو الله بذاته قال كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره وهو الآن على ما عليه كان يعني لم يكن عرش ثم خلق العرش وهو الآن على ما كان عليه يعني قبل أن يخلق العرش من أجل أن ينكر الاستواء بهذا القول. فهو يقول هذا الكلام من أجل إنكار الاستواء يقول كان الله العرش ثم خلق العرش وهو الآن على ما عليه كان فينكر الاستواء على العرش فيقول كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه إذا لم يستوي على العرش فقال له قال الشيخ فقال له أبو العلاء همذا يا أشباب دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش يعني لأن دليله سمعي ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم قال فبهت أبو المعاني الجويني وجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني وذلك لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره عندما تسجد الله تبارك وتعالى تقول سبحان ربي الأعلى قلبك يتعلق بجهة العلوم لا بجهة السفر عند الدعاء تتوجه بالدعاء لرب الأرض والسماء إلى جهة العلو لا إلى جهة السف الناس ترفع أيديها إلى السماء تدعو الله تبارك وتعالى فترة وكذلك يكون ساجدا ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى وقلبه متعلق بجات العلو لأن لله رب العالمين فطرة في القلوب إثبات صفة العلو لله رب العالم علو الذات وعلو القف وعلو القد سبحانه وتعالى نص الحكاية التي ذكرها الشيخ الشارح كما هي عند الذهبية في السير وفيها تغيير لأن الذي حضر مجلس أبو المعالي لم يكن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ولنما قال ذلك لأنه ربما روها على الذاكرة رحمه الله رب العالمين فقال أبو العلاء الهمداني وإنما الذي حضر كان محدثا يقال له أبو جعفر الهمداني المحدث وذكر الذهبي في السير نص الحكاية عن محمد بن طاهر قال حضر المحدث أبو جعفر الهمداني مجلس واضع بالمعاني الجويني فقال قال أبو المعان كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ على هذه الضرورة التي نجدها ما قال عارف قط يا الله إلى وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوم لا يلتفت يمنة ولا يسرى يعني إذا قال الإنسان يا الله يلتفت قلبه يمنة أو يسرى أو إلى جهة الصف يلتفت إلى جهة العلوم فيقول ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوم لا يلتفت يمنة ولا يسرى فكيف ندفع عن هذه الضرورة كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا يا أستاذ أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فقال له أبو المعالي يا حبيبي يقولها الله المستعان فقال يا حبيبي ما تم إلا الحيرة ولطم على رأسه ونزى وبقي وقت عفيد وقال فيما بعد حيارا الهم لا يدفعها هذا دليل فطري لا يدفع. هذا هو الموضع الأول الذي ذكر الله رب العالمين فيه هذه الصفة الفعلية وهي صفة الاستواء على العرض الموضع الثاني في سورة يونس قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض فيقال فيها ما قيل فيه في الآية الأولى الموضع الثالث في سورة الرعد قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماء بغير عمد رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك مداه بغير عمد العمد الأساطين جمع عماد بغير عمد ترونها تأكيد لنفي العمد لأن هناك عمد لا ترى بل هذا تأكيد لنفي العمد رفع السماوات بغير عمد يعني ليس لها عمد مطلقا العمد جمع عماد وهي الأساطين الجامع بغير عمد يعني بغير أساطين والعمد جمع عماد مطلقا أو لها عمد غير مرئية ثلاف بين المفسرين فمنهم من قال إن جملة ترونها صفة لعمل أي بغير عمل مرئية لكم ولها عمل غير مرئي ومنهم من قال إن جملة ترونها جملة مستعنفة معناها ترونها كذلك بغير عمل فيكون المعنى الله الذي رفع السماوات بغير عمل بغير عمل يعني لا عماد هنالك ترفع عليه السماء ترونها يعني ترونها بغير عمل فهي جملة مستعنف وبعضهم قال بل هي صفة لغير عمد ترونها فيصح أن يقال حينئذ هناك عمد لا ترونه ولكن الصواب أنه لا عمد هناك فإن السماوات ليس لها عمد مرئي ولا غير مرئي ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمة يريده ثم استوى على العرش هذا هو الشاهد في الآية وكلها شاهد ويقال فيه ما قيل فيما مر الموضوع الرابع في سورة طاهر قال الرحمن على العرش استوى وقدم على العرش وهو معمول لاستوى لإفادة الحصر والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستوى على شيء سوى العرش وفي ذكر الرحمن إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف بالرحمن والموضع الخامس في سورة الفرقان وهو قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاعل استوى ثم استوى على العرش الرحمن فهو فاعل استوى الموضع السادس في سورة ألفلام السردة قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فتقول فيها مثلما قيل في آية الأعراف ويونس لكن هنا فيها زيادة وما بينهما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي بين السماوات والأرض مخلوقات عظيمة تستحق أن تكون معادلة السماوات والأرض وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب ومنها ما هو مجهول لنا إلى الآن الموضع السابع في سورة الحديث قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استوى على العرش في المواضع السبع ذكر الله رب العالمين هذه الصفة بهذا النص فلا يصار إلى غيره بحال أبدا بل هي كذلك نصا ثم من الذي استوى على العرش الله الرحمن فيكون استواءا يليق بذاته جل وعلا فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء معدا بعلا. العرش ذو قوائم العرش ذو قوائم تحمله الملائكة وهو شقف المخلوقات العرش سقف المفلوقات له قوائم وتحمل العرش الملائكة ملائكة الرحمن وهو كالقبة على العالم وكتب كثير من أئمة السنة رسائل في العرش وصفته والفلك كروي كما هو معلوم وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واستدل له في الرسالات العرشية العرش ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات الذي يدل على أن للعرش قوائم حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعقون يوم القيام فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش حمل العرش فيه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فالعرش له قوائم تحمله الملائكة وليس معنى أنه سبحانه استوى على العرش أنه بحاجة إلى العرش أو إلى حملة العرش فهو سبحانه مستغن عن العرش وما دون العرش إن الله لغني عن العالمين وكون العالي فوق السافل لا يلزم منه أن يكون السافل حاويا للعالم محيطا به حاملا له ولا يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض عالية وليست مفتقرة إلى الأرض فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك الذي يقول به من يقول من المؤونة بل لوازم علوه من خصائصه لوازم علوه جل وعلا من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل مع علوه سبحانه وتعالى يحمل السافل يحمل الحرش وما دونه وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل من لوازله جل وعلا وإحاطته عز وجل فهو سبحانه المستوين على العرش ما حمله بقدرته للعرش وحملت العرش وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته تعالى بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له كل ذلك من لوازم وأما المخلوقات فإن كل مستوين على شيء يكون مخصورا به محتاجا إليه ويكون هذا الذي حمله وكان أسفل منه يكون حاويا له وأما ربك تبارك وتعالى فهو العلي بذاته ومن خصائصه أنه ما علوه يحمل العرش وحملت العرش وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى ما دون العرش بل الكل محتاج إليه سبحانه فقد قال العلماء إن أصل هذه المادة السين والواو والياء تدل على الكمال الذي خلق فسوى أي أكمل ما خلق فأصل السين والواوي والياء تدل على الكمال ثم هي على أربعة أوجوه في اللغة العربية معدات بإلى ومعدات بعلى ومقرونة بالواوي ومجرد فاستواء مطلق عند التجريد واستواء مقيد عندما تقترن بإلى أو على أو بواو المعين فالمعدات بعلى مثل استوى على العرش ومعناه على واستقر والمعدات بإلى مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فهل معناه الأولى المعدات بعلى فيها خلاف بين المفسرين منهم من قال إن معناهما واحد وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله فمعنى استوى إلى السماء أي ارتفع إليه ومنهم من قال بالاستواء هنا بمعنى القصد الكامل فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا وأيادوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى وهو إله وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله ففسر قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء يعني قصدا كاملا والسواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله معنى كلام المقرونة بالواو كقوله مستوى الماء والخشب هذه واو المعية بمعنى تساوى الماء مع الخشب والمجردة وهي الاستواء المطلق فقوله تعالى ولم بلغ أشده واستوى ومعناها كمل وتم تنبيه إذا قلنا استوى على العرش بمعنى فها هنا سؤال وهو إن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عالية فالجواب لا يستلزم ذلك لأن الإسواء على العرش أخص من مطلق العلوم، لأن الإسواء على العرش علو خاص به والعلو شامل على جميع المخلوقات فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه بل هو عالم سبحانه وتعالى ثم بعد خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوي على العرش أو لا؟ الجواب الله أعلم بذلك ما أجملها وما أحناه أن يقول الرجل لما لا يدري لا أدري ما أحناها على القلب عندما يسأل الرجل عن شيء لا يعلمه فيقول لا أعلم ويسأل عن قولي أو يسأل عن أمر لا يدريه فيقول لا أدري لا أدري نصف العلم وكان العلماء من ثلاثنا الصالح رحمة الله عليه يعلمون طلابهم لا أدري ويقولون لهم من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله والذي يفت الناس في كل شيء مجنون لأنه لا أحد يعلم كل شيء الله عز وجل وحده عالم الغيب والشهادة فكل من استفتي فأفت وتكلم في كل شيء هذا مجنون لا يكون عاصلا بها ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله وما ألذها وأوقعها على القلب عندما تسأل عن أمر لا تدريه فتقول لا أدري لا أعلم لا يعيبك وإنما يعيبك أن تقول على الله بغير علم هذا يعيبك فقد وقعت في أكبر الحرارة في أعظم المحرمات في جميع الشراء لم يبح الله تبارك وتعالى لأحد أن يتقول عليه بل إنه ضرب لنا المثل برسول الله وذكر أنه لو تقول على ربه تبارك وتعالى بعض الأقاويم قال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثي وحشى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الله ما لا يعني أو أن يتقول على الله تبارك وتعالى شيئا لم يقله الله عز وجل فيقول الشيخ الجواب الله أعلم الله أعلم بذلك هذا مما لا يعلم إلا من قبل الوحي المعشور فإن قل هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية فالجواب أنه من الصفات الفعلية لماذا؟ لأنه يتعلق بالمشيئة وكل صفة تتعلق بمشيئته سبحانه فهي من الصفات الفعلية فهذه سبعة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله رب العالمين فيها جميعها أنه استوى على العرش نصا فلا ينصرف إلى التأويل بحال بل ذلك كذلك مع الوضع في الاعتبار أن الصفة تكون على قدر الموصل وكما هي فاعلة أهل السنة والجماعة في أمثال هذه الأمور المتعلقة بصفات الرب الغفور. أننا نثبت المعنى ونفوض الكيفين وأما قفريض المعنى فليس هو بمذهب السلف وإنما هو من كلام المبتدع وليس بمذهب للسلف بحال وأما مذهب السلف في صفات الرب تبارك وتعالى فهو هذا أننا نثبت المعنى لأننا إذا لم نثبت المعنى فإننا حينئذ نكون قد اتهمنا القرآن العظيم أنه قد كلمنا وكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلم الأصحاب رضوان الله عليهم وخاطب الناس بما لا معنى له واتهمنا القرآن بالعيب وبأنه لا يوضح المخاصد وذلك لا يكون كذلك أبدا وإنما للنظر الظاهر الذي ورد في الكتاب والسنة معنى على حسب اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فنثبت المعنى وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالمين. أما الاسواء فمعلوم. وأما الكيف فمجهود. وأما السؤال عنه فبدعه. وأما السؤال عنه فبدعه فنؤمن بكلام الله. وبما ورد عن الله على مراد الله. ونؤمن برسول الله. نؤمن بالله رب العالمين. وبكلام الله رب العالمين على مراد الله رب العالمين. ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام الشافعي الإمام رحمه الله تعالى فحذاري أن تخدع أو تستلب من طريق أهل الصنة بتأويل مؤولة وتعطيل المعطلة وتحريف المحرفة من أصحاب الجماعات المنحرفة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يحكمون أمثال هذه الأمور مما يتعلق بالرب الغفور نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم